في هذا النقل المباشر عبر شاشة قناة السنة النبوية لا زالت أعداد كبيرة تقدم لمسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يحثون الخطى إلى هذا المكان الطاهر المبارك لأداء هذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغنموا الثواب الجزيل خطوات مباركة خطوات تسجل بالحسنات وتمحو الخطايا والزلات. خطوات إلى المولى عز وجل إلى أكرم الأكرمين إلى أرحم الراحمين ها هي القلوب المؤمنة قد اتجهت إلى ربها سبحانه وتعالى جاءوا لأداء هذه الصلاة العظيمة في مسجد رسوله وخليله صلى الله عليه وسلم يدخلون بسلام آمنين إلى هذا المكان الطاهر المبارك فتكون الصلاة فيه كما وعدهم الله سبحانه وتعالى بألف صلاة فيما سواه أي ولحبة في الله هي ساعات ولحظات رمضان هي أوقاته المباركة التي يحرص عليها الصائمون يحرصون على أداء الصلوات في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا في المدينة المنورة يعيشون هذه الأوقات المباركة في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والآن تقام صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو سو صفوفكم وتراصوا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 وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ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 أَوَكُلَّمَا أَنَسَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ما كان للنبي والذين آمنوا وأي استغفرو للمشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحير.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 إنه بهم رؤوف الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله رماحه. ربنا. لك الحمد الله أكبر. الله أكبر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 الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن من جاء من الله إلا إليه 124. واتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 125. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 126. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الآرابين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 ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينادون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 سمى الله لمن حليد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله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 وهكذا إخوة الإسلام في كل مكان أيها المشاهدون والمشاهدات من هذا المسجد المبارك من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة أذانا وصلاة الفجر أدى المصلون في المسجد النبوي الشريف صلاة الفجر لهذا اليوم الأحد الخامس من شهر رمضان المبارك من عام 1434 للهجرة النبوية الشريفة أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الباري أثبيتي نسأل المولى عز وجل أن يتقبل من المصلين صلاتهم وأن يستجيب لدعواتهم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 موسى أرحالي هذا محدثكم عبد الرحمن عبد الله الرؤس من جواري الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف يستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم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 فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضرئني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه